يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده يا أهل الكتاب لم وَإن جلُ إ الم ب فَل